الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأشكره وأستعينه وأستغفره وأسأله تبارك وتعالى أن يتقبل عملنا في الصالحين وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وأسأل الله العظيم أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وأن يجعل الشهر الكريم مشاهدا لنا لا علينا وبعد أيها الأحبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته واهلا ومرحبا بحضراتكم إلى حكاية جديدة من حكايات رمضانية وحكاية اليوم تأخذنا إلى أحد كبار العلماء المحدثين واسمه عبيد الله بن الحسن العنبري هذا الرجل كان من كبار العلماء الحفاظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان له رأي في مسألة من المسائل التي عرضت عليه بنى هذا الرأي على حسب ما فهمه وعلى حسب اجتهاده ومعرفته بالقرآن والسنه ثم جاءه احد تلاميذه وناقشه في المسألة وبين له ان الصواب خلاف ما يقول الشيخ التلميذ كشف لهذا الرجل ان الصواب على خلاف رأيه وبين له الدليل على ذلك وتبين للشيخ فعلا ان رايه خطا وانه بناه بناء خاطئا فقال الرجل عباره تكتب للتاريخ باحرف من نور تدل على النفسيه التي رباها الاسلام قال الرجل عبيد الله بن الحسن اذا ما دام الحق قد ظهر هكذا اذا ارجع وانا صاغر ارجع الى الحق وانا صاغر ولان اكون ذنبا في الحق احب الي من ان اكون رأسا في الباطل يبقى ذيل في الحق ويبقى تابع لتلميذ له وتابع لواحد صغير كشف له الحق ويبقى في في طريق الحق خير له من ان يكون رأسا في الباطل هذا هو حال العالم المسلم وحال الرجل المسلم وحال العاقل من الناس أنه يدور مع الحق حيث دار هذه عبارة لخصت أدبا في غاية الأهمية نحن في أمس الحاجة إلى أن نتأدب به كمسلمين أولا وإلى أن ندعو الدنيا كلها إلى أن يكون هذا من أخلاقها لا يتكبر الإنسان على الحق ولا يعتمد على أن رأيه هو الصواب وأن ما سواه ضلال وإنما يكون مستعدا دائما للنقاش ومستعدا دائما اذا انكشف الحق وبان له ان الحق خلاف رايه ان يرجع الى هذا الحق ولا ينقص من قدر الانسان اطلاقا ولا من قدر العالم مهما عظم ان يتبين انه اخطا احد اساتذاتنا كان يقول الذي يخاف من الحق ان يظهر على لسان غيره هو رجل ليس عنده حق الا شيء قليل فهو يخاف ان يظهر ان هذا القليل خطأ اما الذي يعرف الحق ويعرف العلم عنده عشرات المسائل اخطا في واحدة في اثنتين هذا لا يؤثر ولا يضر بل يرفع من قدره ان يقبل الحق ايا كان وعلى اي لسان كان وفي هذا روي ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جاءه رجل فقال يا ابن مسعود او يا ابا عبد الرحمن علمني كلمات جوامع نوافع كلمتين بصاد بس يبقوا كلمات جامعة ونافعة قال من جاءك بالحق فاقبل منه وان كان بعيدا بغيظا ومن جاءك بالباطل فردده عليه وان كان حبيبا قريبا ادب عظيم جدا الحق يظهر يبقى لابد من طاعته والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ان الاعجاب بالرأي وعدم الرجوع عنه اذا ظهر فساده من احد او هو احد اسباب الهلاك اخرج الطبراني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واعجاب كل ذي رأي برأيه والمعجب برأيه لا يرجع عنه ولا يقبل ان يظهر الصواب على لسان غيره وقال عمر رضي الله تعالى عنه ان اخوف ما اتخوف عليكم شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء برأيه وهي اشدهن يقول عمر اعجاب المرء برأيه هي اشد الاشياء المخوفة التي يخشى هلاك الامة بسببها ولهذا نجد ان الذين يرفضون الحق اذا ظهر حياتهم مليئه بالمتناقضات ولذلك قاموا على الباطل بعد ان ظهر الحق بغيا وعدوانا مثال من هؤلاء رجل اسمه اميه ابن ابي الصلت الثقفي او اميه بن الصلت اميه ابن الصلت هذا احد شعراء الجاهلية المشهير وكان رجل يتصل بالاحبار والرهبان ويقرأ كتب اهل الكتاب وعلم ان نبيا سيبعث من العرب وان زمانه قد اضل وحتى كان يقول شعرا يستعجل فيه النبي المنتظر من كلامه مثلا يقول الا نبي لنا منا فيخبرنا ما بعد غايتنا من رأس محيانا بين يربينا آباؤنا هلكوا وبينما نقتن الأولاد أفنانا وقد علمنا لو أن العلم ينفعنا أن سوف يلحق أخرانا بأولانا كان يتكلم عن النبي المنتظر وكان يتوقع أن يكون هو النبي ثم علم أن النبي من قريش فكان يتوقع أن يكون أحد رجالات قريش المشعير من أصحابه مثل عدد بن ربيع وغيره فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كفر به مع انه قال شعرا كثيرا جدا في انتظار هذا النبي يحكي لنا سيدنا ابو سفيان انه كان في سفر مع اميه هذا فقال له اميه قال لابي سفيان اني كنت اجد في كتبي نبيا يبعث من حراتنا هذه فكنت اظن بل كنت لا اشك اني هو فلما درست اهل العلم اذا هو من بني عبد مناف فنظرت في بني عبد مناف فلم اجد احدا يصلح لهذا الامر وكأن الامر بمزاجه يعني وبيدور ان اللي يصلح بيقترح على ربنا يعني فلم اجد احدا يصلح لهذا الامر غير عطبة بن ربيع فلما اخبرتني بسنه كان عطبة ابن ربيع جوز الاربعين عرفت انه ليس به حين جوز الاربعين ولم يوحى اليه قال ابو سفيان فضرب الضهر من ضربه يعني مرت الايام واوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجت في ركب من قريش اريد اليمن في تجارة فمررت بامية ابن ابي الصلت. فقلت له كالمستهزئ به يا امية قد خرج النبي الذي كنت تنتظر طبعا في ذلك الوقت كان ابو سفيان لا يزال مشركا قال يا امية قد خرج النبي الذي كنت تنتظر فقال امية لابي سفيان اما انه حق فاتبعه قلت فما يمنعك أنت من اتباعه قال ما يمنعني من اتباعه وانظر إلى, إلى, إلى الإنسان حينما يعني يملأ قلبه الغرور كيف لا ينقاد للحق الواضح قال ما يمنعني من اتباعه إلا الاستحياء من نسيات ثقيف إني كنت أحدثهن أني هو ثم يرينني تابعا. لغلام من بني عبد مناف انا كنت بقول للنساء في تقيف انا حب نبي أن فحيشوفوني بعد كده تابع لغلام من بني عبد مناف ثم قال لابي سفيان وكأني يا ابا سفيان ان خالفته قد ربطك كما يربط الجدي حتى يؤتى بك اليه فيحكم فيك ما يريد وهذا قد حصل فعلا اذا هذا رجل يدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق ولذلك كان النبي يقول آمن لسانه وكفر قلبه وفي رواية آمن شعره وكفر قلبه فظهر له الحق الذي يعرفه واليهود ظهر لهم الحق الذي يعرفونه وكانوا يعرفون رسول الله أكثر مما يعرفون أبنائهم ومع ذلك يكتمون الحق وهم يعلمون قارن بين هذا الرجل الذي رباه الإسلام يقول أرجع إلى الحق وأنا صاغر وبين هذا الذي يرفض أن ينقاد للحق خشية ان تقول له النساء انك تبعت غلام ابي طالب او غلاما من قريش او غلاما من بني عبد مناف وصورة اخرى تكشف لك كيف ان الحق اذا ظهر فان الذين امتلأت قلوبهم بالحق لليقبلونه صورة حياي ابن اخطب تقول السيدة الصفية رضي الله عنها بنت حياي ابن اخطب زعيم بني النضير لم يكن من ولد أبي وعمي أحد أحب إليهما أو أحب إليهما مني لم ألقهما قط مع ولد لهم أهش إليهما إلا أخذاني دونه فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء حين جاء في الهجرة ونزل في قباء نزل في قرية بني عمرو بن عوف غدا إليه أبي وعمي يعني راح أبوها حليل بن اخطب وعمها أبو ياسر ف رجع مغل... ذهب مغلسين يعني ذهب مع اول النهار قبل ان يطلع الفجر فوالله ما جاءانا الا مع مغيب الشمس راحوا طول النهار ليتأكد ان كان هذا هو النبي او ليس هو النبي فجاءانا فاترين كسلانين ساقطين يمشيان الهوين فهششت اليهما كما كنت افعل فوالله ما نظر الي واحد منهما فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي الحيي أهو هو هذا النبي هو هو قال نعم والله قال تعرفه بعينه وصفته هو نفس اللي حدثتنا عنه التوراة وحدثنا عنه الأحبار قال نعم والله قال فماذا في نفسك منه قال عداوة الدهر ما بقيت أعوذ بالله أعوذ بالله من هوى النفوس والاستكبار عن الحق فهذا هو هذه صورة اريد ان نقارئ بين هذا الكبر الذميم وبين هذا الخلق الرفيع الذي عودنا عليه الاسلام ارجع الى الحق وانا صادر تخيل لو ان كل منا حين عرض عليه الحق رجع اليه ولم يستبد برأيه ولم يكن من المعجبين برايه هذه هي الحريه الحقيقيه ان اكون عبدا للحق لا عبدا للهوى ولذلك قالوا من كان عبد الحق فهو حر أما عبد الهوى وعبد الشهوه وعبد نفسه فهو عبد العبودية الحرية الحقيقية هي في الدوران مع الحق حيث كان اسال الله العظيم أن يجعلنا جميعا عبادا للحق وأن يسقي قلوبنا ونفوسنا بقبول الحق وأن نرجع إلى الحق ما ظهر لنا إنه على كل شيء قدير وإلى لقاء آخر أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد